وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوحٍ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كَانَ كَبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِرٍ وَتَذْكِرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَأْكَلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثم لا يكون أمركم عليكم ثم لا يكن امركم عليكم غم